بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله <coughs> to <tries> me Ya ouvi ذلك الفرز العظيم وأخرى تحبونها Yeah قال الحمارون نحن أنصار الله فأمنا الله فقل من بني إسرائيل بك فرط. فأيدنا الذين آمنوا على دورهم فأيدنا الذين صدق الله العظيم